صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اقرأ بارك الله فيك من حيث انتهينا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وقال معن بن عيسى انصرف مالك يوما إلى المسجد وهو متكي على يدي فلحقه رجل يقال له أبو الجديرة يتهم بالإرجاء فقال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي فقال له احذر أن أشهد عليه قال والله ما أريد إلا الحق اسمع مني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 عرضا للخصومات أكثر التنقل وهي نعم ما ذكره الإمام الشاطبي هنا عن مالك قال قال معنى بن عيسى معنى بن عيسى بن يحيى الأشجعي وهو من أثبت تلميذ من أثبت أصحاب مالك وهذا الخبر الذي نقله عنه ذكره أخرجه الدارمي ولا أجري في الشريعة ولا لكائي في أصول أهل السنة وهذا الرجل الذي كلمه قال يقال له أبو الجديرة يتهم بالإرجاء وذهب المرجئة كما هو معلوم إخراج العمل من مسمى الإيمان إخراج العمل من مسمى الإيمان فقال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئاً أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي فتركه الإمام مالك ولم يسمع منه شيئاً ثم أن العلماء في مذهب الإرجاء بيّنوا بطلانه وبيّنوا الصواب في قضية الإيمان وهو أن الإيمان قول وعمل وأن العمل من الإيمان وعلى ذلك مذهب الصحابة أبو الله عليهم والتابعين وقال الإمام البخاري لقيت ألف رجل هذا مما ممن يعرفهم هم لقيت ألف رجل كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يقولون العمل من الإيمان ولما ظهر الإرجاء فإن علماء السنة بيّنوا بطلان هذا المذهب وجادلوا أصحابه بالتي أحسن وبينوا الصواب وبينوا الحق في ذلك فبقي هنا المقارنة بين ترك مالك لكلام هذا الرجل وبين ما علم من السلف بأنهم جادلوهم وبين لهم الحق ودعوهم إلى سبيل الله دعوهم إلى الكتاب والسنة ووضحوا لهم وناقشوهم وجادلوهم ولا شك أن هذا ثابت معلوم فمن يجمع بين الأمرين هنا هل هذان الأمران متناقضان أم يمكن الجمع بينهما تفضل هذه الحالة لا شك أنها تنصب على من لم يكن هناك فائدة من مجادلته أو أن يكون في أول الأمر أراد علماء السنة أن يقمعوهم ويهجروهم ولا يكلموهم أبدا وهذا لا شك له مقاصد حسنة لأن التغريض عليهم على هذا النحو هنا وترك كلامه مطلقا إما لكوني أنه لا يستفيد من ذلك لم يرجو الإمام مالك أنه يستفيد من ذلك أو أنه معاند مكابر لا فائدة من الكلام معه أو أن ترك كلام الإمام مالك له يحمل عليه أن يقتدي به العامة فيتركون كلام هذا الرجل فيكون هذا مناسب ولا شك أن من المقاصد سيتصرف تصرف الإمام مالك في هذا الموضع أما النوع الثاني وهو مجادلتهم وبيان الحق لهم دعوتهم فإن هذا لشك أنه مشروع والجمع بين هذا الأمرين واضح فقد يأتي إنسان للإمام مالك وهو متؤثر بالإرجاء فيبين له ويوضح له وقد يأتي له رأي آخر فيسجره ولا يتحدث معه ولكل أو لكل حالة من هذه الحالات مقصد للعالم فيه ومن هنا نستطيع نجمع بين الأمرين فنقول أنهم يناقشون وتبين لهم الحجة ويدعون إلى السنة وسواء كان هذا البيان فيه إغلاض عليهم أو كان فيه تفصيل وإزالة الشبهة لهم وكل هذا وارد بحسب الحال وقد يكون في بعض الأحيان الانصراف عنه مطرقا فلا يكلم لمصلحة معينة كما صنع الإمام مالك هنا أما شبه المرجعة هنا في مذهبهم فلعل يكون هناك موضع مناسب للتفصيل في هذا وخاصه بعض الاخوه الان لعلهم تاخروا لعلهم صاموا هذا اليوم ولم ياتوا والشاطبي سيذكر شيئا عن الارجاء فيما بعد فلعلنا نؤخر الكلام على شبهات المرجئه في موضع يكون انسب من هذا الموضع ويكون بقيه الاخوه معنا ان شاء الله تعالى هنا اقلب على كلام وقال مالك ليس الجدال في الدين بشيء والكلام في ذنب الجدال كثير فإذا كان مذموما فمن جعله محمودا وعده من العلوم النافعة بإطلاق فقد ابتدع في الدين ولما كان اتباع الهوى أصل الابتداء لم يعدم صاحب الجدال أن يماري ويطلب الغلبة وذلك مظنة رفع الأصوات غيناب الجدال في الدين هنا المقصود به ما ورد ليس حديث عائشة ليس في الدرس الماضي في تفسير قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات قالت فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذرون أي يجادلون فيه برد محكمه واتباعه متشابهن يجادلون بالباطل أما الجدال في نصرة الدين فهذا أمر آخر إذا كان طالب العلم أن يفرق بين هذه المواضع فالجدال لنصرة الدين بالحق هذا أمر مشروع قد يكون واجب في مواطن كثيرة قد يتعين على الإنسان الجدال بالتي هي أحسن لنصرة الحق وهو في قول الله تعالى ولا تُجَاجِلُ أَهْلِ الكتاب إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنِ فأمر بالجدال ونهى عن الجدال بغير التي هي أحسن فالجدال لنصرة الحق والهدى بالتي هي أحسن مشروع فإذا المنهي هنا ما هو؟ قال الكلام في دم الجدال كثير فإذا كان مذموما فمن جعله محمودا وعده من العلوم النافعة في إطلاقه ما المقصود بالجدال هنا المذموم؟ الجدال بالباطل الجدال بالمتشابه التكلم في العلوم على غير طريقة السلف المشهورة المعروف فكلام الفلاسفة وعلماء الكلام والتشبه على الناس والمتشابهات وغير ذلك والجدال بذلك هذا هو الجدال المذموم ومن أدخله في العلوم فقد امتدع في الدين من أدخله في تعلم العلوم فقد امتدع في الدين والإمام الشاطب الآن كل مساق حديثي هنا أنه يتحدث عن البدع التي حدثت في العاديات ومن ارتفاع أصوات المساجد ومنها ما يتعلق بالمكوس ومنها ما يتعلق بالجنايات وضرب لهذا أمثلة كثيرة كما في الدرس الذي مضى في هذا الموضح هنا ذكر النهي عن الجدال واستدل بالأثر المذكور عن إمام ماذك ثم قال واتخاذ الجدال طريقا في العلوم النافعة في إطلاق وعده من العلوم النافعة في إطلاق وقد في الدين وفي الطاقة ولا شك ان طريقة تعليم العلوم العادية تالأمور العادية طريقة ما هو المنهج العلمي المنهج مناهج العقائد الأحكام حدlaughs ل language کبال لكن طريقة التعليم طريقة التعليم فمن أدخل في طرق التعليم هذا الجدال المذموم فقد ابتدعه في الدين وعلى ذلك تضع في هذا الموضع كلام السلف في دمع علم الكلام كلام السلف في دمع علم الكلام ودم الطرق المبتدعة في تعليم الدين أي نعم فإن قيل عدد على الأصوات من فروع الجدال وخواصه وليس كذلك فرفع الأصوات قد يكون في العلم ولذلك كره رفع الأصوات في المسجد وإن كان في العلم أو في غير العلم قال ابن القاسم في المبسوط رأيت مالكاً يعيب على أصحابه رفع أصواتهم في المسجد وعلّل ذلك وعلّل ذلك محمد بن مسلمة بعلتين إحداهما أنه يحب أن ينزه المسجد عن مثل هذا لأنه مما أمر بتعظيمه وتوقيره والثانية أنه مبني للصلاة وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة والوقار فأن يلزم ذلك في موضعها المتخذ لها أولى وروا مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبة بين ناحية المسجد تسمى يعني هنا يصير العبارة فأن يلزم فأن يلزم ها؟ ايش قرأت انت اقرأ فأن يلزم ايه فإن يلزم ذلك أن يلزم الوقار والسكينة سواء في الصلاة أو في الحديث في المسجد أو في الحديث وضده رفع الأصوات وضده رفع الصوت في المسجد فإنه ينافي ذلك نعم. وروا مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنا رحبة بين ناحية المسجد تسمى البطيحاء وقال من كان يريد أن يغلط أن يغلط أن يلط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة فإذا كان كذلك فمن أين يدل ذنب رفع الصوت في المسجد على الجدل المنهي عنه فالجواب من وجهين أحدهما أن رفع الصوت من خواص الجدل المذموم أعني في, أكثر أعني في أكثر الأمر دون الفلتات لأن رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشي عن الهوى في الشيء المتكلم فيه واقرب الكلام الخاص بالمسجد إلى رفع الصوت الكلام فيما لم يؤذن فيه وهو الجدال الذي نبه عليه الحديث المتقدم أي نعم ولا شك أن هذا ربط جيد من الإمام الشاطبي وهذا معلوم من دراسة تحوال الناس فذكر هنا أن فروع الجدال أن رفع الأصوات من فروع الجدال وخاصة ولك أن تقول أيضا أن الغضب من فروع الجدال وخواص لأن الناس إذا تجادلوا بالباطل فإنهم يتمارون ويكثرون المماراة والملاحاة فيترتفع أصوات بعضهم على بعض رفع الصوت من فروع الجدال المذموم ومن هنا يكون رفع الصوت مذموم للأوجه الكثيرة التي ذكرها الشاطئ أن المسجد نزه عن ذلك أن المسجد موضع للسكينة والوقار ورفع الأصوات ينافي ذلك أنه أيضا نهي عن الجدال المذموم والجدال المذموم مؤدي كما هو معروف في المعتاد إلى رفع الأصوات الناس رجلان يتجادلان ويتلاحان فإنهما وهما لا يشعران كل منهم يرفع صوته على صاحبه نعم وأيضا لم يكثر الكلام جدا في نوع من أنواع العلم في الزمان المتقدم إلا في علم الكلام فإلى غرضه تصوبت سهام النقد والذنب فهو إذن هو نعم لم يكفر الكلام جدا يعني يقصد الجدال في نوع من أنواع العلوم أما تجي مثلا في علم الحديث اشتغل علماء الحديث بذكر الأسانيد ورواية الأحاديث والسؤالات التي بينهم يسأل بعضهم بعضا بعيدا عن الجدال ثم بعيدا عن الجدال المذمون ثم كذلك الفقه وسائر العلوم ولم يعرف كثرة الجدال تشقيق الكلام وكثرة الجدال والملاحاة والمنافرة إلا فيما يتعلق بعلم الكلام ولذلك لماذا سموا علم الكلام؟ لكثرة الكلام والجدال فيه وأكبر شاهد على هذا هو جدال الفرق في قضايا الدين سواء في الإرجاء أو في غيره بل لهم من الكتب ولهم من الجدال ولهم من الكلام المنقول عنهم ومن الكتب ما لا يحصيه إلا الله لا خير فيه أكثره لا خير فيه اللهم إلا أن يكون أحدهم معه علم وإن قل ينتفع به وقد يفسد قليله قليل علمه الصحيح يفسده بكثير الجدال الذي معه فتجد معها معلومات طائلة كثيرة جدا لا حد لا ويما تسمى الفلسفة الإسلامية ولو أردت أن تعد كتبها في المكتبة الإسلامية لا عجزتها يعني كتب بالآلاف كتب تعد بالآلاف وطبقات علمائهم علمائهم يعدن في الطبقات بالآلاف وكله جدل أرهق العلم الإسلامي وكما ذكر الشاطبي هنا توجهت إليه سهام النقد والدم فما من إمام إمها المشهورين إلا وقد ذمه سبق معكم من كناب بن عمر في دم القدرية أو كلام هذا نموذج من الصحابة وكثير من كلام التابعين ومنهم الإمام مالك وذمه أبو حنيفة وذمه الشافعي وذمه الإمام أحمد ثم بعد ذلك ذمه كبار العلماء في القرون المتطاولة وهذا قص الشاطب هنا يقول تصوبت إليه سهام النقد والدم والسبب في ذلك أنه علم مبني على الجدال المذبون ولذلك نتيجته وثمرته في مسائل الاعتقاد البدع في كل من أبواب الاعتقاد أكثر أبواب الاعتقاد ما سلمت من بدعهم والطريق إلى التعليم والتعلم عندهم طريق بدعي وهذا مقصود الشاطب هنا قال والكلام في دم الجدال كثير إذا كان مذموما فمن جعله محمودا وعده من العلوم النافعة بإطلاق فقد امتدع في الدين وهذا البحث هنا من أدق البحوث في معرفة الذم أو أسباب الذم التي لحقت علم الكلام سيصير عندك هنا شاهداء أو دليلان الدليل الأول أن الطريقة التعلم في هذا العلم مذمومة لأنها مبتدعة إذا سألت لماذا فتقل لأنها مبنية على الجدال المذموم وأما إذا نظرت لنتيجة هذه العلوم فإنها أيضا نتائجها كلها أكثرها أكثر هذه النتائج عقائد بدعية تخالف النصوص من الكتاب والسنة وهذه ثمرة سيئة من ثمار الجدال المذموم فإذا أردت دليل ثالث اطمئن قلبك فلك أن تقول ما من إمام من الأئمة المشهورين من طبقات أهل السنة من عاد الصحابة إلى يومنا هذا إلا وقد نقل عنه الدم للجدال المذموم ومنه علم الكلام الذي قال الشاطبي فتصوبت سهام النقد والدم إليه هنا وقد رويا عن عميرة بن أبي ناجية المصري أنه رأى قوماً يتعارون في المسجد وقد علت أصواتهم فقال هؤلاء قوم قد ملوا العبادة وأقبلوا على علم الكلام اللهم أمث عميرة فمات من عامه ذلك في الحج فرأى رجلاً في النوم قائلاً يقول مات في هذه الليلة نصف الناس فعرفت تلك الليلة فجاء فيها موت عميرة هذا قال هؤلاء قد ملوا العبادة وطلب العلم الصحيح من العبادة طلب العلم الصحيح طلب العلم من العبادة لكن بشرطه أن تطلبه من وجهه أن تطلبه من نصوص الكتاب والسنة وأن تطلبه بمعرفة تفسير نصوص الكتاب والسنة عن أهل العلم المعروفين بذلك فالكتاب فسّر السنة وكلام الله يفسر بعضه بعضا وكتاب الله يفسره السنة كما ذكر المشابه يكتاب الرسالة والسنة أيضا يفسر بعضها بعضا ويعلم تفسير الكتاب بلغة العرب وكل هذا من طرق التعليم المعروفة التي كان عليها الصحابة الصحابة يفسرون النصوص بعضها ببعض ويفسرون النصوص بمقصد الشريعة أي يفسرون نص بنص لأن الذي يعرف أعرف بمقاصد الشريعة هو الذي أنزلها فأقرب ما يفسر القرآن بالقرآن يفسر القرآن بالسنة يتفسر السنة بالسنة ثم بأسباب النزول المعروفة ثم بلغة العرب هذه طريقة التعليم الصحيح ولذلك كان علمهم على خير وأنتج ذلك المجتمع الصالح أما ما ذكره هنا قال هؤلاء قد ملوا العبادة أي تركوا طلب العلم الصحيح ملوا العبادة وتركوا طلب العلم الصحيح وأقبلوا على الكلام أي على علم الكلام ولا شك أن ظهورهم ظهور البدع تغيظ أهل السنة فكان رحمه الله أن دعا بهذه الدعوة فقال اللهم أمث عميرة هنا اقرب هذا الثاني أنا لو سلمنا أن مجرد رفع الأصوات يدل على ما قلنا لكان أيضا من البدع إذا عدك أنه من الجائز في جميع أنواع العلم فصار معمولا به لا نفي ولا يكف عنه يجري مجرى البدع المحدثات وأما تقديم الأحداث على غيرهم ف... يسير العبارة يش فصار معمولا به فصار معمولا به لا نفي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 ف يعني قصده العام فيها أنه قال لو سلمنا أن مجرد رفع الأصوات يدل على ما قلنا لكن أيضا من البدع رفع الأصوات هو للجدال المذموم قال إذا عدك أنه من الجائز في جميع أنواع العلوم فصار معمولا به أي إذا عده من عده من الذين اتبعوا هذه الطريقة في التعليم لو عدوه من الجائز فصار من الجائز في جميع أنواع العلوم فصار معمولا به يعني ولا يكف عنه فيجري حينما إذن مجرى البدع المحدثات أي يجري في الناس مجرى البدع المحدثات أي نعم وأما تقديم الأحداث على غيرهم فمن قبيل ما تقدم من كثرة الجهال وقلة العلم كان ذلك التقديم في رتب العلم أو غيره لأن الحدث أبدا أو في غالب الأمر غر لم يتحنك ولم يرتض في صناعته رياضة تبلغ تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخين الأقدام في تلك الصناعة ولذلك قالوا في المثل وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي ابن اللبون هو ولد الناقة إذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فصارت أمه لبوناً أي ذات لبن ولز أي ألزم بالشيء والبزل يطلق على البعيد إذا استكمل السنة الثامنة وطعنا في التاسعة أي نعم. هذا إن حملنا الحديث على حداثة السن وهو نص في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فإن حملناه على حدثان العهد بالصناعة ويحتمله قوله وكان زعيم القوم أرذلهم وقوله وساد القبيلة فاسقهم وقوله إذا أسند الأمر إلى غير أهله فالمعنى فيها واحد فإن الحديث, فإن الحديث العهد بالشيء لا يبلغ مبلغ القديم العهد فيه أي نعم أكمل ولذلك يحكى عن الشيخ ابن مدين ابن مدين أبي, أبي مدين أبي مدين عن الشيخ أبي مدين أنه سئل عن الأحداث الذين نهى شيوخ الصوفية شيوخ الصوفية عنهم فقال الحدث الذي لم يستكمل الأمر بعد وإن كان ابن ثمانين سنة أي نعم وهذا لشك يعني كلام الشاطبي هنا وهو كما تلاحظون ما زال يتحدث عن البدع الجاري في العادات والمقصود في العادات أي في أمور المعاملات ونحوها وأول ما ذكره هنا البدع التي جرت في الجنايات عند من سمى نفسه المهد المغربي لما شرع في الجنايات ما لم يأذن به الله وجعل شرعا في أصحابه ولا شك أن جعلها مضاهات للشريعة هو من الابتداء وإن لم يكن فيه في أمر العبادات ثم أخذ بعد ذلك في ذكر الأمثلة التي ذكرناها في الدرس ثم انتقل بعد ذلك ليبين تقديم الأحداث فقال هنا يجري هذا التقديم بسبب عادات تعارف الناس عليها فيقدمون من لا يستحق التقديم ثم ذكر الأدلة على ذلك فيما مضى وأشار إليها هنا في هذا الموضع وقد سبقت معنا قال وكان زعيم القوم أرذلهم وما حقه أن يقدم عليهم فإنما يقدم من يستحق التقديم وقال وساد القبيلة تفاسقهم والصحيحة لا يقدم عليها ثم قال وإذا أسند الأمر إلى غير أهله والحق أن يسند الأمر إلا إلى أهله هكذا أمر الله عز وجل في أداء الأمانات ثم ذكر تقديم الأحداث كما ورد في حديث الخواري السابق أو حديث ابن مسعود على حدثها الأسنان ثم انتقل إلى بحث آخر وهو أهل الأمر مقتصر على حداثة الأسنان أو يدخل فيها من لا خبرة عنده وإن كان كبيرا وإن كان متقدم في السل فأخذ في هذا البحث المهم وجمع بين الأمرين قال يدخل فيه هذا ويدخل فيه هذا ثم ذكر كلام أبي مدين وهو شعي بن حسن أندلسي الزاهر شيخ أهل المغرب كان من أهل العلم والاجتهاد وأصله أيضا في كلام بعض السلف وسيأتي ذكره عند الشاطبي فقد سئل بعض السلف عن أهل البدع قال هما سئل عن ما ورد في الأثر عن الأصاغر فقال الأصاغر هم أهل البدع وليس الصغير في السن لماذا؟ لأنهم وإن تقدمت بهم السن لكنهم يتكلمون في الأمور عن غير خبرة يتكلمون عن جهل فإذا تكلموا في مسائل العلم لم يرجعوا للأحاديث فكيف تكون لهم إصابة؟ كيف يكون لهم علم صحيح؟ ولم يرجعوا لأهل الاختصاص في كتب الحديث، في كتب الفقه، في كتب العقيدة، في كتب السلف فمن ثم فليس لهم خبرة بما يتكلمون فيه وحين أذن فهم الأصاغر وان كانوا كبارا في السن لاحظ هذا المعنى سئل عن الاصاغر من هم الاصاغر قال اهل البدع اهل البدع اشمل المتقدمين في السن قال هم الاصاغر وان كانوا كبارا تامل وان كانوا كبارا فإن كان صغيرا او من يسميه الناس صغير كما كان مثلا في ال20 او 22 او ال25 فنحن نقول هنا العكس بالعكس فان كان في مثل هذا السن المبكر وكان يحفظ العلم وعلى عقيدة راسخة وصاحب سنة فإننا نقول هو كبير وإن كان ليس بكبير في السن فإن قال الناس أين أمثلت ذلك قلنا من الصحابة فإن ابن عباس كان من أهل العلم والفضل ومن الراسخين وكان ذلك منه وهو في سن متقدمة وكذلك الشافعي فقد أفتأ وهو من عشرين سنة أو قرابة ذلك ولا شك أن في نظر الناس أن هذا سن متقدم أعفوا أن هذا سن نعم أن هذا سن متقدم ولا يقاس بمن كان في الأربعين أو في الخمس والثلاثين أو في الخمسين فهنا لا نعتبر هذا حدثا لحكمنا المنهج العلمي هنا لا نعتبر هذا حدثا ولا يجوز بل هذا صاحب علم وبصيرة وقد يكون أفقه من صاحب الأربعين الذي عنده علم تحق الجاهل الذي ليس عنده شيء قد يكون أفقه من صاحب الأربعين الذي عنده علم ومن صاحب الثلاثين ومن صاحب الخمسين وقد يرجع إليه صاحب الأربعين وصاحب الخمسين وصاحب الستين عاما يرجع إليه في مسائل في العلم فهو إذا الراسخ وإن كانت هذه السن المبكرة وعلى هذا إذا رجعنا لهذا البحث الممتع عند الشاطبي هنا وأصله كما ذكرت لكم في كلام السلف لما سئلوا عن الأصاغر وسيأتي معنا هذا الموضع قال من الأصاغر؟ قال أهل البدع أيوة إن كبرت أسنانهم أيوة ان تقدم به السن لأنك إذا جبت الإنسان لا يعرف أصول السنة ولا يحفظ السنة ولا يلتزم حقيقة السنة وليس براسخ في العلم فما ينفعه وإن اشتغل بالعلم والتفقه لا ينفعه ذلك وإن كان عمره ستين سنة أو سبعين سنة وإذا جئت بمن كان في مرحلة مبكرة في الثلاثين أو في الخمسة والعشرين أو كما ضربت المثال الواضح في ابن عباس وخدون الثلاثين والشافعي فوجدته يحفظ العلم ويحفظ السنة ويعمل باعتقاد الصحيح ويأخذه عن أهله وينقله عن الأثبات وهو راسق فيه لا يضرب القرآن بعضه ببعض ويلتزم الحق فلا شك حينئذ أنه من الكبار وأنه ممن يرجعوا إليه فكذلك هنا في هذا الموضع الأحداث التي يذموا في حديث الخوارج ليس فقط لصغر أسنانهم فلا تقس عليه من كان من أهل العلم بالسنة من العشرين أو خمس وعشرين فإنك إذا وضعت هذا القياس فإنه القياس فاسق وإنما ذموا في الحديث لما علمتم قالت سفهاء الأحلام إلى عقول لهم فإذا كان في الأربعين والخمسين ولا عقل له فهو كذلك بل قال وان سفاه الشيخ لا حلم بعده بعض الناس يصل الى 50 وال وهو لا عقل له وين يشتغل ببعض الثقافه او ببعض العلم وفي الحديث قال اقراوا القران لا يجاوز تراقيهم هذا السبب. هذا السبب ما هو السبب انهم في ال20 او ال لو كان السبب هذا لم تكن تجد من علماء السنه المشهورين من كان فوق ال20 وال كابن عباس والشافعي وغيرهم كثير ولذلك هنا الشاطبي لما جاء رحمه الله لتقديم الأحداث قال من البدع لأنه اتخذ الناس عادة والمقصود بالأحداث هنا نوعين النوع الأول صغار في السن سفاهة الأحلام لا يجاوز العلم تراقيهم ولا يأخذونهم أخذه الصحيح فجمعوا بين الشرين حداثة السن وسفاهة العقل قال النوع الثاني متقدمين في السن ولكنه أيضاً سفهاء الأحلام ليس مع علمهم صحيح فهم صغار وإن كانوا كباراً فإشارته لهذين المعنيين إشارة تنبئ عن خطر هذا المسلك في الأمة فإن العبرة ليست بالتقدم في السن وإنما العبرة في العلم الصحيح والاعتقاد الصحيح والخبرة أيضاً لأن في أمور ما يقدم فيها يقدم فيها يقدم فيها من كان على حدثة السن يعني كان حديثا في السن أما في العلم فمن سفاه الأحلام فكيف يقدم فيه وإن قدم في غير مسائل العلم فقد لا تكون له خبرة فتقديمه مفاسد حيني وكذلك إذا كان متقدما في السن ولا خبرة له فهو في حكم النوع الأول وهذا التقسيم الشاطبي تقسيم بديع ولا شك له أثره السيء يعني تقديم لا خبرة له بسبب حداثة سنه أو بسبب حداثة خبرته وإن كان كبيرا تقديمه في مسائل العلم أو في غيرها مما جرى من البدع المحدثات في الناس هنا فإذا تقديم الأحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال على غيرهم ولذلك قال فيهم سفهاء الأحلام وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم إلى آخره وهو منزل على الحديث الآخر في الخوارج إن من ضئضه هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم إلى آخر الحديث يعني أنهم لم يتفقهوا فيه فهو في ألسنتهم لا في قلوبهم وأما لعن آخر هذه الأمة أولها فظاهر مما ذكر العلماء عن بعض الفرق الضالة فإن الكاملية من الشيعة كفرت الصحابة رضي الله عنهم حين لم حين لم يصرف الخلافة إلى علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرت علي رضي الله عنه حين لم يأخذ بحقه فيها الكاملية من فرق الشيعة الغلاة كفروا جميع الصحابة ويقولون الإمامة نور يتناسق من شخص إلى شخص يقولون بتناسق الأرواح عند الموت يعني كل عقائدهم عقائد فلسفية أخذوها من الأمم الأخرى ولاحظوا أن مما يحسن به إليه هنا ويناسب مسألة التعلم والتعليم أن الفرق أكثرها اتجه إلى تغيير مصادر المعرفة عند المسلمين وهذا أمر ليس بسهل لأن الأمة أو كثير من الناس إذا غير مصدر المعرفة عنده وإن لم يكن هذا واضحا له قد إذا سألت وقلت ما مصدر المعرفة عندك؟ قال الوحي لكن في حقيقته لا يرجع إلى الوحي فالفرق اتجهت أكثرها إلى تغيير مصادر المعرفة فصارت نصوص الكتاب والسنة في حقهم شكلية شكلية في حقهم لا ينتبعون بها ومن احسن ما طلعت عليه من كلام شيخ اسامه تميه يقول ان هؤلاء مثل الفلاسفه يعني في فلاسفه يسمون الفلاسفه الاسلاميين وفي مثل الفرق الموجوده هذه تنتسب الإسلام فيقول هؤلاء مثل الفلاسفه الكفار الذين لم يدخلوا في الاسلام اصلا من حيث انه لم ينتفعوا بالرساله الذين كفروا من الفلاسفه من الامم الأخرى لم ينتفعوا بالرساله انهم لا يقرون بالنبوه بنبوه النبي عليه الصلاه والسلام ومن ثم لا ينتفعون برسالة لأنهم عمروا نسبة النبي بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء يقول وَإِن أَقَرُّوا بِهَا ذَاهِرًا إِلَّا أَنَّهُمْ لا يرون أن مصدر المعرفة هي النصوص التي جاء بهذا النبي استوه مع الآخرين ولا لا في ترك مصدر المعرفة وإن كان الذي الكفار الأصليين لم يقلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاؤلاء يقروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن المشترك بينهم أن هؤلاء لا يرون أن النصوص الشرعية مصدر للمعرفة وأولئك لا يرون النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء بمصدر جديد يصلح أن يكون مصدرا للمعرفة أي نعم ما دون ذلك مما يوقف فيه عند السب فمنقول موجود في الكتب وإنما فعلوا ذلك لمذاهب سوء لهم رأوها فبنوا عليها ما يضاهيها من السوء والفحشاء فلذلك عدوا من فرق أهل البدع قال مصعب الزبيري وابن نافع دخل هارون يعني الرشيد المسجد فرفع ثم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم أتى مجلس مالك فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته ثم قال لمالك هل لمن سبأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفي حق قال لا ولا كرامة ولا مسرة قال من أين قلت ذلك؟ قال قال الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار فمن عابهم فهو كافر ولا حق لكافر في الفيء واحتج مرة أخرى في ذلك بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآيات الثلاث قال فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه وأنصاره والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان فمن عدا هؤلاء فلا حق لهم فيه وفي فعل خواص الفرق من هذا المعنى كثير نعم وهذا من فقه الإمام مالك رحمه الله والرشيد هو الخليفة العباسي المعروف فيسأله كيف يوزع الفيء هل يعطيه أهل الأهواء هؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفيء إنما هو للمسلمين وليس للكافر حق فيه فقال رحمه الله استدل بقوله تعالى ليغيظ بهم الكفار أي إن الله عز وجل جعل الصحابة رضم الله عليهم على ذلك العلم وعلى ذلك الاعتقاد الحسن وعلى تلك المنزلة الرفيعة كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فوصفهم الله بهذا الوصف العظيم في التوراة وفي الإنجيل ثم قال الله عز وجل يغيظ بهم والكفار أي هذا شأنهم الذي هم فيه من الاعتقاد الحسن ومن العمل الصالح ومن إقامة الدين يغيظ الكفار والذي يسبهم مقتض منهم ولا يليس مقتض منهم فالحق هو الإمام مالك بهؤلاء ومن ثمه فليس لكاثر في الفئ حق والرشيد خريفة المسلمين يسأل كيف يصل في الفئ فلما سلم على قبر النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى مالك في درسي فسلم عليه وسألوا هذا السؤال المهم ثم احتج مرة أخرى بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم هؤلاء اهل الاسلام وهم الذين ذهبوا والذين اتونا من بعدهم هم اهل الاسلام من هم الذين اتوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان فها فاولئك اهل الإسلام. الذين ذهبوا وماتوا ذهبوا الى ربهم من الصحابه واولئك الذين من بعدهم من المسلمين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا أي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على طريقهم الذين سبقونا بالإيمان فالله عز وجل أراد أن يذكر أحوال المسلمين المتقدم منهم والمتأخر وهؤلاء هل يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا يقولون اللهم لعنهم ويسبونهم ويكفرونهم ويبغضونهم فهؤلاء ليسوا من الصنف الأول وليسوا من الصنف الثاني قال فمن عد هؤلاء فلا حق فمن عد هؤلاء أي الذين لا يقولون ربنا اغفل لنا والإخوان الذين سبقون بالإيمان الذي لا يقول هذه المقولة ويقول بدلا منها اللهم لعنهم وهي البدعة التي حدثت كما قال الشاطي في آخر هذه الأمة قال وأما لعن آخر هذه الأمة أولها هذه البدعة هي من, غ... من الغيظ الذي في قلوب أولئك قال فمن عدا هؤلاء الذين يدعون بإحسان اتبعون الصحابة بإحسان ويدعون لهم من عداهم أي ممن يسبهم ويلعنهم فلا حق لهم فيه أي في الفي وهذا استنباط قوي من الإمام المالك من هاتين الآيتين أي نعم وإذا قال لماذا لا تدخلوني في هذه الآيات نقول الأمر بسيط قل ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان تستطيع تقول هذا لما تقول إذا, إذا قالوا لماذا لا تدخلون في هذه الآيات نقول كونوا منهم والزموا عقيدتهم وقولوا ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان فإن قالوا فقد افتدوا وكانوا من هؤلاء وإن أبوا فبئس ما فعلوا وأما بعث الدجالين فقد كان ذلك جملة منهم من تقدم في زمان ابن العباس وغيرهم ومنهم معت من العبيدية هو الأقرب يقول فقد كان من ذلك ها فقد كان من ذلك جملة أي كثير أي نعم ومنهم معت من العبيدية الذين ملكوا فريقية فقد حكى عنه فقد حكي عنه أنه جعل المؤذن يقول أشهد أن معد الرسول الله عوضا من كلمة الحق أشهد أن محمد رسول الله فهم المسلمون بقتله ثم رفعوه إلى معد ليروا هل هذا عن أمره فلما انتهى كلامهم إليه قال اردد عليهم أذانهم لعنهم الله يعني ما يبكشف نفسه هذا شيء المنافقين منافقين وزنادقة يعني اردد عليهم أذانهم أي أذن كما يريدون لعنهم الله يعني يتشفى فيهم يعني ولو استطاع أن يبقي الأذان الأول لأبقى يعني كأنه يقول فكنا منهم لعنهم الله رد لهم الأذان الأول حقهم ولو استطاع لأبقى الأذان الذي يريد فهؤلاء كفار زنادقة وسيأتي بحث تعليق لطيف هنا عند الإمام الشاطبي اقرأ وراء الله ومن يدعي لنفسه العصمة فهو شبه من يدعي النبوة فهو شبه من يدعي فهو شبه من يدعي النبوة هنا بحث مهم النظر في مقاصد المكلفين والنظر في أساسيات الشريعة مهم لطالب العلم الآن ما الفائدة بين الرجل يدعي يقول أن النبي محمد ثم يدعي العصمة هل نقول أن هذا أثبت النبوة ومثاله الذي سبق الآن هذا هل نقول أن هذا أثبت النبوة؟ العبيدي هذا الذي ملك أفريقيا نقول أثبت النبوة؟ لا شك أنه لم يثبت النبوة ومثله من قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام لكنه ادعى العصمة فهذا قد نقض القول بختم النبوة كان الإمام محمد عبد الوهاب لما كان يجادل الذين يقولون كيف تقول لا إله إلا الله لها نواقض قال الصلاة لها نواقض قال نعم إذا ترك ركل من الأركان انتقضت ولم يأتي به قال طيب الوضوء له نواقض قال نعم له نواقض قال فكذلك التوحيد له نواقض فهنا إثبات النبوة لها نواقض فإذا جاء فقال النبي محمد عليه ثم قال العصمة للأئمة نقول نحن أنه نقضى القول بختم النبوة لأن معنى ختم النبوة انتهاء الإنباء هذا معنى ختم النبوة بإجمع معنى ختم النبوة انتهاء الانباء انقطاع خبر السماء يبي تعرف خبر السماء في الكتاب والسنة فقط هذا اول مقتضى للقول بختم النبوة والمقتضى الثاني انه لا تدخل الجنة الا نفس مسلمة ومن حقيقة الاسلام الايمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاذا جاء فقال النبوة ختمت والنبي محمد عليه الصلاة والسلام ثم ادعى العصمة نقضت القول بختم النبوة لأن معنا ختم النبوة انتهاء الإنباء وانقطاع خبر السماء وأنت تقول أنا معصوم لأن الله عصمني وعندي خبر من السماء ومثالها الآيات الدعون للعصمة ويقول أن الآيات لا يقطئون لأنهم معصومون وعندهم خبر عندهم علم لدني يمنعون من وكذلك ما يتعلق بكلام أغلاة المتصوفة أن يقول الولي خير من النبي أو أن الولي عنده علم لدني من الله طيب نحن نقول قد انقطع العلم لدني من الله بختم النبوة وأنت تقول مؤمن بختم النبوة بأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام فما فائدة القول أن هناك علم لدني إذن من قطع الإنباء وكذلك الذين يقولون هذا بالنسبة للفرق بالنسبة للعلمانيين أيضا الذين يشرعون من دون الله هم في حقيقتهم لا يؤمنون بختم النبوة وش فائدة ختم النبوة؟ انقطاع التشريع ترست ماذا في الفقه والوصول؟ ختم النبوة انتهاء الإنباء ومن معناه انقطاع التشريع عهد التشريع ما في تشريع جديد قالوا عجبا طيب كيف ننظم المجتمعات؟ يقول تنظمون المجتمعات بالرجوع للشريعة قالوا طيب ماذا نصنع بالمستحدثات الجديدة المسائل المستجدة كيف نصنعها نقول ترجعونها بالبناء على النصوص الشرعية عن طريق القياس والمصالح المعتبرات كما صنع المسلمون في كل عصر ما من مسألة جديدة يحتاجون فيها إلى حكم إلا بيّن العلماء الحكم الشرعيذية فكل المسائل تدخل تحت أحكام الشريعة فلا تحتاجون إلى تشريع أحكام جديدة تخالفون بهذه الشريعة تحلون المحرمات وتحربون الحلال تصنعون كما صنع الرهبان في الغرب يشرعونه من دون الله وبعد الرهبان في الغرب جاء من العلمانيون فأصبحوا يشرعون صرقوا التشريع من الرهبان أصبحوا شرعوا للناس فالعلمانيون الذين يشرعون من دون الله مناقضون لمقتضا من مقتضا ختم النبوة وهو انقطاع التشريع لا يوجد أحد يشرعون لأن الله عز وجل لو أعطى حق التشريع فمعنى هذا سينقضون حكمه وينسقون حكمه ويجعلون شرائع جديدة من عندهم الله عز وجل منعهم من ذلك لأنهم لابد أن ينحرفوا ومع ذلك وقعوا فيه منعهم الله وحذرهم ومع ذلك وقعوا فيه أحلوا الزنا وأحلوا الربا وأحلوا كثير من الأمور الإباحية ونقضوا كثير من الأمور الشرعية وشرع وشرائع لا تخطر على بعد طيب ما فائدة ختم النبوة ما فائدة ختم النبوة ووجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب اتباع شريعته اي نعم ومن يزعم أنه به قامت السماوات والأرض فقد جاوز دعوة النبوة وهو المغربي المتسمى بالمهدي وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له الفازازي ادعى النبوه واستظهر عليها بامور مهمه للكرامات والاخبار بالمغيبات ومخيله لخوارق العادات تبعه على ذلك من العوام جملة ولقد سمعت بعض, طل... بعض طلبة ذلك البلد الذي احتله هذا البائس وهو مالقه آخذا ينظر في قوله تعالى وخاتم النبيين وهل يمكن تأويله وجعل يطرق إليه الاحتمالات ليسوغ إمكان بعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وكان مقتل هذا المفتري على يد شيخ شيخنا أبي جعفر بن الزبير رحمه الله ولقد حكى بعض مؤلف الوقت قال حدثني شيخنا أبو الحسن بن الجباب, بن الجباب قال لما أمر بالتأهب يوم قتله وهو في السجن الذي أخرج منه إلى مصرعه جهز بتلاوة صورة ياسين شهره، شهره، <تصفيق> جهر بتلاوة صورة ياسين فقال أحد الزعرة ممن جمع السجن بينهما اقرأ قرآنك لأي شيء تتفضل على قرآننا اليوم أو في معنى هذا فتركها مثلاً بلذوعي بلذوعيته نعم بضرافته يعني ضرافته وذكائه يعني هذا اللي ادعى النبوة جعل له قرآن خاص فلما طبقوا عليه حد الردة وانه ارتد عن الإسلام بالدعاية النبوة عاد يقرأ سورة ياسين يقرأ سورة ياسين قبل أن يموت وكان الأولى به أن يتوب فيقول له أحد الذين معوف في السجن يقول يعني ما رجعت الان لقراننا اقرا من قرانك انت مدعي انك نبي من قرانك هذه مثل أحد الظرفاء جاء لهم برجل يدعي النبوه فامر احد القراء العباسيين بجلده واستتابته والنظر فيما يقول فلما كثروا عليه الضرب واشتد عليه اخذ يصيح فمر عليه غلام فقال اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل يعني إذا كان أن تدعي لك نبي فلازم تتحمل تصبر لاحظوا هنا قال هنا وخاتم النبيين يريدون تأويله لكن لا يمكن تأويله خاتم النبيين, خاتم النبيين كيف يمكن تأويله ولذلك حافظ الله القرآن وحافظ رسمه ولو استطاع أمثال هؤلاء أن يغيروا رسمه لفعلوا هذا تبديل لم هو تبديل الآن تبديل لكن أمام النصوص القرآنية كيف يستطيعون يبدلونها يغيرون رسمها فيسعون, فيسعون لتبديل معانيها ولذلك الصراع هو على تثبيت معاني الإسلام وهذا يحتاج الناس فيه إلى العلم الصحيح الصراع بين أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل على بينة من أمرهم وبين أهل البدع والأهواء سواء القديمة أو المحدثة هو العلم. هؤلاء يريدون أن يبدلوا إذا جاءوا لرسم القرآن منعهم الله من ذلك إلا الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه ما يستطيعون يبدلون رسمه حروفه ما بقي النظر في تبديل معانيه فهذا تقف لهم الطائفة القائمة بالحق بالمرصد فيكشفون زيف هؤلاء الذين يريدون يبدلون معاني القرآن الذي وقع في الأمم الأخرى كاليهود والنصارى الله عز وجل استحفظهم على, القرآن على كتبهم ولم يحفظها والسبب في هذا أنها لا تحتاج إلى الحفظ لأنه سيأتي بعدها كتاب مهيمن عليها محفوظ إلى يوم القيامة فهي كتب لفترة محدودة ورسالاتهم لفترة محدودة فاستحفظهم عليها فبدأوا بأمرين في التبديل اولا بدلوا المعاني ثم بدلوا نص الكتب الآن الصراع لضد الإسلام لو استطاع أولياء الصراع المخالفين للإسلام أن يبدل القرآن لفعلوا لكن ما يستطيعون وهم أما أمام قدرين ربانيين عظيمين لا يزولان من الأرض إلا في آخر الزمان بعد نزول أشارة الساعة كلها في آخر الزمان يعني عند رفع المصاحف وهذان القدران هما الأول أن رسم الكتاب لا يمكن لأحد أن يبدل فيه حرفا بل لو حرك تسكينة محل تسكينة أخرى لكشف ذلك وكشفه الأطفال الأصاغر قبل العلماء الأكابر وهذا قدر الرباني لا يمكن لاحد أن يتحدى وأن يغيره بحال من الأحوال القدر الثاني وجود طائفة قائمة بالحق تكشف أخبار الزائغين الذين يريدون يبدلون فهم الإسلام فهذان قدران ربانيان لا يزولان من الأرض إلا إذا رفع التكليف وهذا من رحمة الله عز وجل بمن أراد أن يعبده ومن أراد أن يطلب الحق نسو الله عز وجل أن وفقنا وإياكم لذلك هي نعم وأما مفارقة فبدعتها ظاهرة ولذلك يجاز بالميتة الجاهلية ولذلك يجاز بالميتة الجاهلية وقد ظهر في الخوارج غيرهم ممن سلك مسلكهم كالعبيدية وأشباههم فهذه أيضا من جملة ما اجتملت عليه تلك الأحاديث وباقي الخصال المذكورة عائد إلى نحو إلى نحو آخر ككثرة النساء وقلة الرجال وتطاول الناس في البنيان وتقارب الزمان أي بدأ يختصر المصنف الآن لأنه قد وضح مقصده الآن ليقول لك لا تتصور أن البدع إنما تجري في العبادات كما هو المشهور نعم البدع تجري في العبادات كالصلاة والصيام وغيرها إذا أدخل الإنسان بدعة أو أدخل عملا ليس عليه ذليل من كتابه لو سنة تجري البدع فتكون البدع حين يدم وعلى الإنسان أن يرجع عنها ويتوب إلى الله عز وجل لكن أيضا المعاملات وهي باب واسع لعلاقات الناس كما ترون الأمثلة التي ذكرناها الآن في هذا الدرس والدرس الذي مضى كلها علاقات في داخل المجتمع وأحكام سواء في حكام الجنايات أو في طريقة التعلم أو في ما يتعلق مسائل الجدال في مسائل كثيرة ضربها ضرب المثال بها المصنف هذه أيضا دخلت فيها البدع المحدثات وقد بيّن المصنف مقصده في ذلك مفارقة الجماعة هنا التي قال بدعة ظاهرة ثم ذكر مثالين بالخوارج والعبيدية ولك أن تضيف إلى ذلك جميع الفرق التي خالفت عقيدة المسلمين ويدخل فيها الفرق المعاصرة كالعلمانيين وغيرهم لأن كل من فارق عقائد المسلمين سواء فارقها كلها جملة واحدة أو فرق كثيرا منها فإنه لا بد أن ينحاز بأهوائه ينحاز بأهوائه وضلالاته والخوارج اجتمعوا على عقائد كثيرة قد سبق بيان ذلك العبيدين قالوا بعصمة أئمتهم كثير من الفرق المعاصرة الآن اجتمعت على عقائد من حرفة كثير فلا شك أن هؤلاء خالفوا المسلمين في عقائدهم ومن خالف عقائد أهل السنة ومات على العقائد البدعية التي تجمعون إليها فقد مات ميتة جاهدية والعياذ بالله يعني مات وهو غير مقبلا على الإسلام فالمقبل والعياذ بالله على ما يخالفه من نواقض الإسلام من البدع المشهوره المعلومه فنسع الله العافيه هنبقي علينا دقيقتين على طيب فهذه ايضا من جملة ما اشتملت عليه تلك الاحاديث وباقي الخصال المذكوره عائد الى نحو آخر ككثرة النساء وقلة الرجال وتطاول الناس في البنيان وتقارب الزمان فالحاصل أن أكثر الحوادث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من انها تقع وتظهر وتنتشر في الأمة أمور مبتدعة على مضاهات التشريع نعم لاحظ كلام الإمام الشاطبي هنا قال أكثر الحوادث حتى لايتي إنسان يعترض عليه بالمثال أو بالمثالين تأمل معي هنا الآن قال أكثر الحوادث حتى لا يأتي إنسان فيعترض على هذا البحث الجيد بمثال أو مثالين وإنما مقصود الشاطب الآن أن أكثر الحوادث تدل فعلا على أنها تستقر استقرار البدع المحدثات وتستطيع أن تطبق عليها حد البدع الذي ذكره في أول كتابه ومن ثم فتكون أخطر من المعاصي التي تقع يكون البدعة على هذا النحو أخطأ ولا شك أن خطر ما سمعتم من الأمثلة لا شك أن خطر ذلك جسيم وعظيم على الأمة فتأمل قوله هنا أكثر الحوادث ثم قوله هنا لأنها أمور مبتدعة على مضاهة التشريع لأنها أصبحت في حكم ما يتعبد به هؤلاء الذين اتبعوها لكن من جهة التعبد لا من جهة كونها عادية وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي هي, التي هي ليست ببدعة وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة لاحظ هنا إذا سئلت عن الأمور التي تعلق المعاملات والأمثل التي في الجنايات طريقة التعلم كل الأمثل التي ذكرها في هذا الدرس وفي الدرس الماضي إذا سئلت فقيل لك هذه من المعاملات فكيف تجري فيها البدع فتقول على نحوي إما أن يتعبد بها صراحة فلا شك حينئذ تكون, تكون في حكم مضاهات الشريعة وإن كانت من العاديات وإما أن توضع وضع التعبد لاحظ هنا قال ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد كيف توضع وضع التعبد؟ يعني توضع كأنها أحكام شرعية عند أصحابها وهنا تدخلها البدعة نعم وحصل بذلك اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحدا وبالله التوفيق المذهبان التي سبقت الإشارة إليهما أن من العلماء من قال إنما تجري البدع في الأمور في أمور العبادات والمذهب الثاني قال لا تجري في العبادات وتجري في العادية لكن مقصود الفريقين أن المعصية لا تنتقل تصبح بدعة إلا إذا تعبد الإنسان بها أو وضعها موضع التعبد جعلها مشابهة للأحكام الشرعية فإذا كان مقصودهما هذا فصار فصارت النتيجة واحدة, صارت النتيجة واحدة نكتفي بهذا ونبتد إن شاء الله في الدرس القادم في فصل جديد ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين